وَلَوْ وزنَ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ وَلَقدَ مَكَ النكُم فيِي الأرْضِ وَجَعللناَا لَكُمْ فِيهمَعَيش قَليلَ م تَشْكُرون وَلَقدِ خَلَقُناَاكُْ ثمُ مصَوورناَاكُمْ ثمَُّ قُلْناَا لِمَلَائِكَ تِسجد لِآدَمَ فَسَجددوا فَسَجدد إِلَّا إِبِليزَ لَمْ يَكُم إلىلَ السَّجدين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 وعن ايمانهم وعن شمالهم ولا تجد اكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لامل ان نجنا منكم اجمعين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 كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ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 إنِ ما حَرَّمَ رَبِّيفَواحِشَ مَا ظَهرَ مِه وَما بطَنَ وَالإِثْنَ والبَغي بغَيرِ الحَقَّّ وَالْإِثمَ وَالبَغَ بِغَييرِ الحَقّ وَأَن تُشِكُ بالِلههِ م لَم ينَزّل بهِيسُ القان وَأَن تَقولوا علىى اللهَِّ مَا لا تعلمون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 قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ في النَّارَ كلما دخلت امه لعنت اختها حتى اذا الداركو فيها جميعا قالت اخرىهم قالت اخرىهم لاولاهم ربنا اولائي اضلونا فاتهم عذابا ضعفا منا قُل لِّكُلٍّ ضَعْفٌ وَلَكِن لَّا تَعْلَمُونَ وَقَالَتِ الْأُولَى لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يرج الجمل في سنخ الخياط وكذلك نجزي المجرمين لَهُم مِنْ جََّمَ مِهَادُ وَمِنْ فَووقم رَواش وَكَذَلِكَ نَجز الظَّالِمِين وََّذينَ آمَنوا وَعملِل الصَّالِحات لا نُ كلَلِّفُ نَفْسَم إِلَّ وسَاءُ لائِكَ أَصْحابُجَن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 وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ الْنَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الْظَالِمِينَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَحْرِفُونَهُمْ بِسِيْمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ يا هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون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 الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وضرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون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 يُغشِي اللَّيْلَ نَارٌ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إنِهُ لا يحِبّ المُرتَدين وَلَا تُفسِدوا في الأرضِ بعدَ إِصلْلَاحَ وَدَوه خَوفَهُ وَطَمَع إِ وَحمَتَ اللهَّهِ قَيب مِنَ المُحْسنين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحنته حتى إذا أقلت سحابا فقالا سقناه لبلد ميت سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء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 قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّ لَنَرَاهُ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنَ الرَّبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ أَوَ عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَتَذَرُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَا يَا قَوْمِ عبُدُ اللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إلَهٍ غَيرُوه أَفَل تَ التَّقُون قَا الْ المَلَأُ الَّذينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِا لََراَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَوُّكَ مِنَْ الْكَذِبين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 قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ لِرَّبِّكُمْ رِجِسٌ وغضب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 قال الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنتُم بِهِ كَافِرُونَ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ آتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ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 ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثوكم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وَإِن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين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 وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا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 وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ وَبَأْسٍ شَدِيدٍ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 قال المَلَؤُ مِنْ قَوْمِ ف الرعَعونَ إِ هذا لَ ساحِر عَليم يُريدأَ يُخررجَكُمْ مِن أأَْرضِكُمْ فَماذاَا تَأمررُون قالوا أأَرجه وَأَخهُأَْرسِ فيِي المَدَ إِ حشررين يَأتوكَ بكُ ساحِر النليم.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 وَلَا إِلٰهَ إِلَّا رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ وَمَا تَنقُمُ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا افْرِضْ عَلَيْنَا الصَّبْرَ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك واهلك اتك قال سنقتل ابناءهم ولا استحين نساءهم واننا فوقهم قاهرون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 وَقالَاوا مَهْمَا تَأتِناابِهِ مِنْ آيَة لِلتَسحَر نَابَِا فَمَا نَحْنُ لَك بِمُؤْنِنين فَأَْرسَلْناَا عَلَيْهِ مُتُوفَانَ وَالجرَادَ وَالقَُّ لَ وَضَّفَادِعَ وََّمَ آياتاتِ فَ الصَّلَاتٍ فَسْتَكْبرَرُوا فَسْتَكْبرَرُ وَكَانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل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 ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يحكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى جعل لنا إلها كما لهم آلهة قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَرُّمٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيَكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ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 واتخذ قوم موسى مِن بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين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 يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات وَيُحَرِّمُ عليهم ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وحزروه ونصروه واتبعوا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 فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يَهْدُونَ بالحق وبه يعدلون وقطعناه اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنة عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم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 بدَدَّ الذيينَ ظَلَموا مِنهُ قَلاًا غيرَ الذي قِيلَ لَهُم فَأَرسَلْن عَلَهِمْ رِجِزَم مِنَ السَّماءائ بِماَا كانَوا يَظْلمونون وَسألهُم عن القَوْيَةِ التي كانتََت حاضِرَ البَحْرِ إذ ي عدونَ فيِي السَّبةِ إتَأتيهمم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 فلما عتوا عما نوع عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم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 شَهدِنَا أَن تَقولوا يَومَنْ قامَةِ إا كُ عَنه غَافِلين أَ تَقولوا إِمَا أَشركَ آبَ أُنَا مِنْ قَضل وَكُ النذُ الرِيَةَم مِم بعدِهم أَفَتُ لِكُنَا بِمَا فعل المبطلون وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَلَخَّ مِنها فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إلى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ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 سَاءَ مَثَلَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَانْفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ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 مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنَّ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ اقْتَتَرَ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 قُل انَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ لها أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ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 فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْهُ دَعَا وَاللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّمَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ ما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وَإِن تَدْعُوهُمْ إلى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ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 وَتَرَاوَمَ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِن مَّن يَنزَغْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عليم إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَ لَهُم فِي الْغَيْثِ مَلَايِحَ لَا يقصرون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 إن الذين عند رَبِّكَ لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون